www.goodwaynlife.com منتدى احلى حياة يقدم لكم جاءني احد الناس وسبحان الله قصته قصة عجيبة قال لي بص يا شيخ انا عملت كل شيء في الحياة من منكرات وفوحش كل اللي تتصوره وكل اللي ما تتصوروش أنا كنت إنسان سيء إلى أبلغ ما تتصور ميتي كاس الخمر. بيتي المفضل للأسف بيوت الدعاره فما كنتش باصص خالص لموضوع الدين قال لي لغاية ما حصل إن أنا كنت في مرة من المرات في أحد البيوت دي فتعرفت على أحد وجدتها مختلفة غير كل البنات اللي أنا كنت اعرفهم قبل كذا بدأت اتكلم معاها وبدأت تتفتفض معايا اكتشفت انها قصة مأساوية انا بقول لكم زي ما هو بيقول بالظرط انا كنت مستشعى ان هو بيحكي لي فيلم لولا والله انا سمعتها باذناي فبيقول اتعرفت عليها قالت لي ان هي كانت انسانة بتقول يعني انها كانت تعرف طريق ربنا في يوم الايام وكانت متزوجة بعدين حصل بينها وبين زوجها خلاف المهمة طلقت ومعها بنت بعد شوية اتعرفت على رجل فلسطيني وتجوزت منه وقعدت معاه حوالي ثلاث سنين وانجبت منه بنت اخرى طول في يوم من الايام صحت من النوم ملقتوش ولا تعرف عنه اي شيء واصبحت هكذا امرأة في الشارع طافت شمال طافت يمين ما كانش معها اي فلوس تكفيها قضت شهر اثنين تلاتة ما كانش ليها حد يصرف عليها المهم وصل بها الامر في النهاية انها تعرفت على احد صاحبات السوق قالت لها يعني انت مش لقي حد يصرف عليك فيعني فيها ايه لما تتعرفي على اي واحد يصرف عليك بس مش لازم يعني يقع في اي شيء من المنكرات ولا حاجة يعني تستغليه يصرف عليك طبعا دي كانت اول الطريق في النهاية وصل بها الامر قال عزبالله الى انها بقت هكذا بيقول ان هو يعني كان حس انها صدقة في الكلام رح هو عمل ايه بقى رح رايح جايب لها شقة وراح عامل عقد عرفي وقرخوا قبل الموعد بخمس سنين علشان البنتين دول يمسابوا ليه قدام الناس وراح رايح مأجر شقة وبدأ خلاص يعني يعيش معها قدام الناس كلهم انهم ازواج هي مشكلتها ايه انها مش مطلقة فهي مش عارفة تتجاوز وهو منحها تانية هو مفوش في دماغه الا انه هو ما كل يوم يتنطط من واحدة لوحدة خلاص ياخد واحدة كده بس يستمتع بها والسلام يعني بيقول بعد ثلاث شهور حملت وهي ما كانش عندها في موضوع الحمل ده بقى ما تحبش ابدا حد يعني قرب من ناحية ولادها ولا كلام من ده ولا تحب تجهد نفسها ولا كلام بقول مش الامر واستمر معاها لغاية ما خلفت بعد شوية رجع الرجل الفلسطيني بيقول انا بقى اللي اتعمل فيها نفس المقلب بصيت في يوم من الايام ما لقيتهاش بتتصل عليا على التليفون انا في الحتة الفلانية عرفت من هنا هنا انها رجعت الرجل التاني قصة من اولها الاخيرة كده ماشي انا عايز اوصل لفين بقى بص المشهد دا و دا بيقولي انا من طغياني انا كنت وصلت ان كان معاي عربية فيش حد في مصر يركبها وكنت اخذها جنبي ومعايا البنتين فعملت حدثة في الطريق وطلعت منها صغ سليم بصت له بصت الكلام وقلت له انت بتاخدها مني والله هجيب احسن منها بيقول لي ربنا بيقول لي انا وصلت بالدار والعزب بالله ما تتصورهاش وفعلا بعديها بكم شهر كنت جاي بعربية احسن من اللي كانت معايا ما قعدتش معايا ثلاث شهور عملت حدثة تانية العربية لفت ست مرات وطلعت منها برضو سخصة بيقول الخطة التانية دي بقى بدت تفوقني شوية ولما حسيت ان انا اتهنت في كرامتي بدات اقف مع نفسي ايه ده ده في بنت جت من حرام هيبقى ما قالها زي امها هي رخرة كده هتعيش العيشه دي وانا السبب بيقول سبحان الله مره واحده لقيت نفسي بدات فوق كل حاجه بدات تضيع من حواليا كنت باخد مرتب ما يحلمش بيه حد ضاع شغلي بقى اسوء من كده ما فيش الرزق ما بقاش مبارك عربياتي اللي اتدغدغت الناس بقت خلاص مش طايقاني حسيت ان الدنيا كلها ضاقت علي في اللحظة دي فقط بصوا اللي كان بيقول له انت مني بقى يقولي والله لو اوصف لكم كان بيكلم ازاي كلام طالع فعلا من قلبه يعني ظاهر تماما علامات الصدق فيه يقولي انا دلوقتي اصحى من النوم كده اعدتك وقل له انا كنت محرور منك اميد يا انا انا قدام مولود ولد من جديد شخصية تانية 180 درجة كل الكلام ده 3-4 شهور 10 سنين والله 15 سنة ضايع وفي لحظة يبقى ايه هو ممكن يبقى كده يا جماعة هو ممكن احنا نتغير كده يا جماعة ممكن قلوبنا تنطق بالمعاني الجميلة دي او الله هو ذا اثر الايمان وادي تاقى سكنى قد كنت هربت ولا محوى مسكين فارق مأوى وطرقت عليك فادخلني خهري فهوادي تاقى قد كنت هربت مسكين فارق مأوا قد كنت ركنت إلى الدنيا خدعت روحي ما تلقى يا بؤس شباب ضيعه شيطان دوما بهوا شيطان دوما بهوا